19. استمع إلى الكلمات الآتية وضع الحركة المناسبة للحروف جيم، حاء، خاء، ثم لونها كما في المثال جمل جسر حكم حجر خرج خبر